وإذا دُكِرَ الله وَحدهُ شَمَعْت قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤمنونَ وَإذا دُكِرَ الله وَحدهُ شَمَعْت قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤمنونَ بِالْآخِرَةِ وَإذا دُكِرَ الَّذينَ مِن دونِهِ إِذا همْ يَستبشِرونَ